اللهه كانَانَ عَليمًَا حَكمَا يُدخِلُ مَ شَاءُ فيِي رَحمَةِ وَظَّالِمينَ عَزْدَ لَهُ معذاابًا أَلم بِسمْمِ الل يِ الرحْمَانِ الرَّحيم وَالْمُسَلاتِ فالعاطفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم قمتت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت